أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن قَدْ قَاتَتْ فَنِعْمَ النَّاهِي وَإِنْ تُخْفِها مَا تُهَنَّثْ قَاءَ فَأَفْلَحَ عنكم لَكُمْ والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم الله وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه وما من خير فإليكم وأنتم لا تغلقون من الذين يحسروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم من أغنياء من التعف لا يسألون لَمَ يَكُنْ فِي قَوْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يَنْتَقُونَ أَمْثَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سر سرا علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صنق الله العظيم